بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قبلهم فَلَا يَعْلَمُ مَنْ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمُ مَنِ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ الله وَهُوَ السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فلا إِلَى أَيِّ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ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 كاذبون ولا يحملن افقاله مؤقلا مع افقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه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 إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 وفي ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما استقذتم من دون الله أوثانا موجة بينكم في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 وَنُوقًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَسْأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبِشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قالوا نحن اعلم بمن فيها لا ننجي منه واهله الا امراته كانت من الغابرين ولم ما ان جاءت رسلنا لوقا سي ابيهم وضاق بهم ذرعا قَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا الْمَرْأَةَ كَانَتْ مِنَ الرَّابِدِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ سَرَتْنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَكَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَكَذَّبُهُ فَأَقَذَتهُ الراجِفَةُ فَأَصْبَحُ فِي دَرِهِم جَاتِمِين وَعَدَ وَذَمُودَ وَقَدت بَيَنَ لَكُمْ مَِّ سَكِنِهِم وَزَيَنَ لَهُُ الشَّيقَ وَأَما لَهُم فَصََّهُ مَ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ أَقْرَنُوا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَوْ قَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرض وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ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 إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأنفال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق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 أَن تَكْتُبَ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِنُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العلم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِنْ يَأْتِيَنَّهُم وَهُم ل يشَون يَستَاجَِكَ بِالذابِ وَإَِّ جَهَنَّ مَ لَمُحيبَةٌ بِنُكَافِرين يَومَا يَغْشَهُمُ العزَابُ مِمْ فَوْْتِهِم وَمِنْ تَحِ أَجُدِهِم وَيَقُ ذُوقُمَ كُنتُم تَعمللون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 وَكَأَم مِندََّّتِ ل تَحْمِلُ رِزقَهَ اللهَّهُ يَررجُقُهَا وَإِكُْ وَهُو السَّمُعَليم وَلَ إِ سَأَلتَهُم من خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَضَ وَسَََّ الشَّتَ وَالقَمَر لَا يَقُل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 أَوَلم يَروا أَنَّا جَعَلۡنَا حَرَمٗا آمِنٗا وَيَطۡغَىٰ فِيهِ مَن يَشَآءُ مِنۡهُمۡ أَفَبِالۡبَاطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ اللّٰهِ يَكۡفُرُونَ